سعلب بن حاطب حمامة المسجد تقرؤون الآية ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن وتقرؤون تلك القصة الطويلة التي لا يخلو منها غالبا كتاب تفسير حتى صارت مادة على المنابر سعلب حمامة المسجد الذي طلب الغنى والسراء بدعوة النبوية كريمة فلما كسر ماله انصرف عن ماذا؟ عن المسجد والجمعة والجماعة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقبله فذهب الشام فاتى ابا بكر فلم يقبله اتى عمر اتى عثمان حتى مات في خلافه عثمان والقصة طويلة منبوقة تروى والناس يتتابعون على روايتها وكأنها رواية بخارية والسند زهبي وينسى الجميع في غمار هذه الرواية أن سعلب هذا صحابي رضي الله عنه وارضاه فقلت أولا والقصة المروية التي يدعونها حمامة المسجد ورد صدقته ونزول الآيات فيه لا تثبت فافتها ثلاثة من الرواه أما الأول علي بن يزيد بن عبد الملك الألهاني وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث بل قال فيه بعض اهل العلم بانه منكر ليس بثقه يروي عنه القاسم اعاجي وقال ابن حبان ياتي القاسم معضلات ومقلوبات يعني شوف ابن حبان لما يقرح واحد يبقى انتهى لان ابن حبان معروف عنه اصلا الايه تساهل في التوثيق ويقابله ماذا الشده في قلت وأما الثالث فهو معان ابن رفاعه لين الحديث يبقى أول شيء من القصة لا تثبت من رواية الالهاني مثروك يروي عنه القاسم عجيب وبواطيل أو معضلات ومخلوبات والثالث معاند ابن رفاعه يبقى القصة ساقطة إسنادا قلت ثانيا لأن تعلبة بن حاطب رضي الله عنه بدري والبدري محفوظ بحفظ الله تعالى له اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم والبدريون خيار الصحابه ثالثا وأن الثابته كما قال موسى بن عقبه وغيره وجزم الحافظ أن فعلبه مات في أحد اصلا شهيدا يعني ملوش علاقه بالايه بالايه لان هذه الايه في سوره التوبه وسورة التوبه نزلت في السنه الكم الثامنه فتكون الايه قد نزلت بعد موته بكم بخمس سنين على اقل تقدير فكيف نزلت الايه في ميت قد شبع موتا كما يقولون رابعا وأن الحديث على ضعفه جمهرة من ائمه العلم يغد عنك سقوط آخرين قال البيهقي في إسناده نظر وقال الهيسمي حديث منكر بالمره وقال الحافظ اسناده ضعيف جدا وجزم ابن حزم من قبله بضعفه وقال الحافظ ولا اظنه يصح خامسا وقد فرق بعض اهل العلم بين ثعلبة ابن حاطب وهو البدري شهيد أحد وثعلبة بن أبي حاطب وهو المنافق الذي نزلت فيه الآية إذا الذي نزلت فيه الآية منافق هو ابن أبي حاطب أما البدري فهو ثعلبة بن حاطب وتأكدت المغايره بينهما بما أثبت الكلبي أن سعلبة بن حاطب مات في أحد سادسا وأن الآية ومنهم وقوله ومنهم لا يأتي في القرآن الكريم إلا حكاية عن من عن المنافقين أصلا كما قال ابن عباس قال الله ومنهم ومنهم ومنهم حتى قلنا سيسمين إذن قوله ومنهم من عاهد الله لا تنزل إلا في من في منافق أصلا سابعا ومن تأمل سياقه الآيات علم أن الآيات في سياقتها حديث عن من عن المنافقين كما قال الإمام الألوسي كما قال الإمام الألوسي هذا بيان لقبائح هذا بيان لقبائح بعض آخر من المنافقين يبقى الآية نزلت في من في منافق صحابة ما لوجدعوا بالموضوع سامنا وأن الزكاة تجب ومن منعها أخذت منه ماذا قصرا وأخذ نصف ماله كما قال صلى الله عليه وسلم ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله إبا القصة بأن هو رده ولا يقبل منه الزكاة هذه تنافي حكما شرعيا من وجوب أخذ الزكاة ومن منعها قتل عليها أو قتل عليها وأخذ ماذا نصف ماله وهذا سامنا تاسعا والذي يتعين قبول توبه من تاب يعني إذا لو سلمنا ان هو رجل كان حمامه المسجد والكلام اللي بيقال وجاء بالزكاه تائبا فيتعين قبول توبه من تاب كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم توبه من كان جرمه ماذا اعظم كقاتل الحمزه هو في جرم أعظم من هذا قتل خيار المؤمنين مع ذلك قبل إيه؟ توبته وحسن توبة وحشه وقتل بحربته مسيلمة الإيه؟ الكذاب حتى قال قتلت بها أتقى الناس وأشق الناس وهذا تاسعا عاشرا وليس من لازم أن يكون لكل آية سبب نزول وليس من لازم أن يكون لكل آية سبب نزول وأكثر أسباب النزول المروية في اسانيدها كلام ونظر فعلا لما تجيب حتى كتب أسباب النزول تجد أكثر المروي في أسباب النزول ماذا؟ ضعيف لا يكاد يساعد فهذه عشرة أسباب أو عشرة وجوه دفاعيه عن الصحابي سعلب ابن حاطب رضي الله عنه وارضاه وقد علمت أن قصة حمامة المسجد هذه لا تثبت وهي قصة ضائعة تالفة والصحابة رضي الله عنهم أنزه من أن يمنعوا صدقة أو يطلبوا غنى وصراء خاصة وهو أنصاري والله قال عن الأنصار والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤسرون على أنفسهم يعني أهل الأنصار أصحاب بذل ومان مش عشان مش أصحاب طمع فالقصة تالفة وينبغي أن يحذر منها وألا تروى على الإطلاق لأنها تمس جناب ماذا الصحابة رضي الله عنهم وتلك منطقة محفوظة يجب حفزها وصيانتها بحفظ النبي صلى الله عليه وسلم لها إذ قال الله الله في اصحابي ولأن مس الصحبة بسوء هو مس لمن؟ للنبي ذاته لأنه لا يصحب أهل السوء إلا من إلا رجل سوء والنبي صلى الله عليه وسلم برأه الله وإنما أصحابه منه وهو منهم شرف، فكما اختار الله تعالى نبينا واصطفاه من جمله الخلق فقد اصطفى له من اصحابه كما قال ابن مسعود نعم هو مش امام صار التفاسير مش بتاع الصابون بتاع أبو بكر جابر الجزائري والشيخ ابو بكر جابر الجزائري من أشد الناس تحذيرا لهذه القصه اولا القصه اوردها اما نعم منهم الطبري ومنهم ابن كثير ومنهم السيوطي ودي المشكله ان الائمه دول هذه القصه لكن في نقطتان الأولى ان بعض الائمه تعقب القصة وتكلم عليها منهم الصيوف الأمر الثاني إنما هم قديما كانوا ماذا يسندون ومن اسند فقد أحالك وبرئت ايه زمت زمته كما أقول لك الآن حدثني زيد والعهدة على الراوي بأنا ماذا بريء ما تبي تقول أنت تروي كلاما كذا وكذا لا أنا قلت لك والعهدة على من على الراوي فهم أسند القصة إلى سلاسة وهم معان ويزيد والقاسم والسلاسة علمت ماذا علمت ضعفهم فسكوت الله عن هذه القصة لا يعني أنها صحيحة لأن الأئمة زمان كانوا يكتبون على طريقة إذا كتبت فقمش وإذا حدست ففتش فكانوا يكتبون ما يصل إليهم ولكن إذا حدثوا الناس كانوا ماذا يبينون ويقولون هذه قصة لا تثبت وطبعا علامات الوضع ظاهرة على هذه القصة أول علامة ظاهرة إن الصحابي فعلب حاطب مات في أحد اصلا ومسألة وسورة التوبة نزلت في السنة الكم السامنة ثانيا للآيات ومنهم ومنهم لو أنك تأملت قوله ومنهم لا يأتي في القرآن الكريم غالبا إلا حكاية عمن عن, عن منافق أصلا كما تأتي ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني جاد بن قيس ومنهم من يقول ومنهم من يقول لئن اتانا الله من فضلنا وصدخنا ومنهم لا ابن, ابن عباس يقول الله يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا انه سيسميه لم يبق الا بين الاسماء فالقصه اذن غير ثابته غير ثابته وال والايات حكايه عن من منافق وليس من لازم ان يكون لكل ايه سببه سبب نزول وقد فرق الكلب بين رجلين بين ثعلب بن حاطب وثعلب بن ابي حاطب سعلب بن حاطب هو الصحابي الذي شهد بدرا ولن يدخل النار بدري كما جاء في الحديث والبدريون محفوظون وأما سعلب بن أبي حاطب فهو منافق نزلت فيه هذه هذه الآية لكن الحديث الطويل ويح سعلب ويح سعلب هذا حديث لا يثبت حديث لا يثبت فيه ضعف وضعف شديد من جهه علي بن يزيد بن عبد الملك الالهاني وعلي هذا مفروك الحديث كما قال البياقي ومنكر الحديث كما قال البخاري وليقول عليه البخاري منكر الحديث البخاري كم معروف عنه التوقي لما يقول عن واحد انه منكر الحديث بعرف ان هذا الإنسان إيه؟ ضائع في الرواية تماما ولا يقبل له ولا يقبل له حديث بالمر فالقصة ضعيفة وضائعة خاصة انت لو تاملت شيئا إن من أحكام الزكاة إن من جاء بالزكاة تقبل منه فلو منعها تؤخذ منه ويؤخذ شطر ماله عقوبة له عقوبة له جناب الصحابة إخوة الإسلام محفوظ أرقب النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه كما قال الله الله في أصحابه شكوا أنت لو سألت أهل ملة من الملل من خير الناس فيكم أقول أصحاب نبينا بينما تاتي امه الاسلام فتسالهم من خير الناس فيكم او من شر الناس فيكم يقول الشيعة اصحاب من محمد حتى انا بقرأ من كام يوم كده روايه عجيبه جدا الشيعي يقول لك ايه صحابي ضعيف تركيبه مضحكه صحابي ضعيف طيب ازاي صحابي وضعيف تركيبه حتى مش ركبه في الرؤوس فانتبهوا فهذا جناب محفوظ يجب حفظه بحفظ الله تعالى له بحفظ نبينا له انت اذا عرفت ان تعرف قيمه الصحابه شوف اصحاب موسى وعيسى موسى اختار سبعين لام الصفوه اللي يعني نقاهم كده من قوة اختار موسى لميخاتنا سبعين رجلا اول مراحل البريه قالوا له ايه لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر طب دول الصفوه ما بالك بقى الهمج الرعاع التنين رجع لهم عاديم بيعبدوا عقل بيصفر وعاملين مولد أدباع عيسى قال لهم سينكرني أحدكم بعد ثلاث سمعان بطرس قالوا له تعرف المسيح لمن من المسيح عرفش حد اسم المسيح ويهوز الإسخريوثي باعوا بثلاثين دانقا وقيل دالقا عارف يعني ثلاثين دانق يعني ربع جنيه مخروم وشلل سودس درهم يعني حاجة كده بتتكلم في 30 إرش ما أنا بقول لك ربع جنيه مخروم سمن المسيح عليه السلام شوف دول أتباع المسيح عشان تعرف من أصحابه محمد الله. من أصحابه محمد وقد من فوق المنبر في الجمعة الماضية أطلبوا لي هدية موسى وهدية عيسى عند أتباعه يعني هذين النبيين هل يقرؤ أن يقول لنا قائل كيف كان يصلي عيسى هل يجرؤ أحد أن يقول هكذا كانت وقفة موسى في الصلاه لكن شوف الصحابه رضي الله عنهم الذين حفظ الله بهم دينه حتى السكتات في الصلاه الإشارة ولتجد كتب مؤلفه لاهل العلم كتب كده يقول لك سبوت اشاره النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه كتاب ضخم يتكلم عن مساله الايه اشاره الاصبع بس, بس شوف حفظ الدين فهؤلاء هم سادتنا وكبراؤنا وعلماؤنا وإمتنا وشرفنا شرف هذه الأمة رضي الله عنهم وارضاهم في هذا القدر كفاية عباد الله والتقي على خير في الغد بإذن الله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه